ala hada kum ajama'in ho aladhi anzal min إِمَّا أَن لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ النجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 ألقى في الأرض رواسياً تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِعْرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَأَخَذَهُمْ يَغْشَى عَلَيْهِمُ الصَّقُفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْقُقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّورُ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 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكين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 والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم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 وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ الَّذِينَ وَلهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَعُصِمَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِلَىٰ فَرِيقٍ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ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 ان في ذلك لاايه لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرهم رزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثُمَّ كُلِي مِنْ كل الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ الْأَلْوَانِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ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 فَمَنِ الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَضِيِّ رِزْقٍ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَظْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون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 ركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك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 وَيَوْومَ نَ بعَثُ فيِي كلُلِّ أَُّةِ شَهدًا عَلَيْهِم مِنْ أَفُسِهِمْ وَوجِ بِكَ شَهيدًا عَه أُل ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي وَينهَا عَن الْ الفَحشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغي يَعِضُكُم عََّكُم تذَكَّون وَأَفُ بِعَهْدِ اللهَّهِ إذَا عَهَتُم وَلَا تَقضُ الْأَيمَانَ بعدَعْدَةَكيدِهَا وَقد جَعللتُمُ الله وَقَدِ جَعَْلتُمُ اللهَّه عَلَيْكمُم كَفِيًا إ اللهَّه يَعلملَمُ ولا تكونوا كاللاتي نقضت عهدهن من بعد قوه انكثا تتخذون ايماانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به وليبين ان لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون وَلاَ أُشَاءُ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلاَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزي أن الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي حياة طيبة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 وَإذاَا بَددَّلن آيَةَ مكَ نَ آيَةِ وَلهَّهُ أَلَمُ بِمَا يُونَزّلُ قالوا إن مَا أَتَ مُفْتَرر بلَْأأَكْثَرهُم لا يعلممُون قُلْ نَزَّهُ رحُقُدُسِ مِ الرَبّكَ بِالحقَقِّلَثَبّتَ الذي نَ آمَنُوا وَهُدَ بُشرَ وَهُدَ بُشالٍ المُسلِْمِين وَلَقدَنَ علمموا أَهُم قُونَ إِ ماَا يعَمُه بَشَو لِسانُ ال الذي يُحِدونَ إلييهِ عجمّ وَهذاَا لِسانُ رَبّ مبين إِ الذيينَ لا يُؤمنونَ بآياتِ اللههِ لا يَهدهِم الله وَلَهُم عذااب ليم إنِماَا يَفْتَركَذِبَ الذيينَ لا يُؤمنِنونَ بآيات الله.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 يوم تأتي كل نفس تجادل عن نَفْسِهَا وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان فكفرت بإنعام الله فكفرت بإنعام الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب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 ثُ أَ حَينَا إلَيكَان التَّبِْ مِ تَ إباهِ مَ حَنفَ وَم كانَانَ منِنَ المُشكين إِ مَا جُهِلَ السَّابتتُ علىَّ نَاخْتَلَفُ فيِي وَإِ ربَبكَ لا يَحكُمُ بَيِنهُ يَوْمَ القياامَةِ فيِي